آمين unseen qaas kana lika yuhi ilaika wa ila alladhina له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطر من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن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 وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه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 وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لالكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاعطِر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأعام أزواج يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء, ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما اختلفتم فيه من شيء سحكمه إلى الله لا الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاعطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه He is not like anything like him, and he is the divine. He is the king of the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 صينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه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 فلذلك فاجعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب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 الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان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 وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُور أَم يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلى إن يسكن الريح فيغلل رواكد على وهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يُبِقُهُ النَّبِيُّ مَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذينَ يُجَادِلُونَ فِي آياتِنَا مَا لَهُم بِمَحِيضٍ فَمَا أُوتِيَ تُبْنِي فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى اللَّهِ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لرب وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة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 لله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأه العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى الظالمين يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفيف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 من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يوم لا مرد له من الله استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ ما لكم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 قال الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرًا وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والأرض يخلق ما يشاء. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكوع أو يزوجهم ذكرانا وإناثا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 أو يرسل, رسولا أو يرسل رسولا فيوحي يرسل بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت أنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه, نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لا إلى الله تصير الأمور